اوريوه قلتوا يا جماعه انتم ماشيين على الميه ده السفينه دي لو مالت شويه نصكم هيموت حالا اهو انتم ايه الغرور في ده ده احنا رساله التهديد اللي وصلتنا من ربنا في السنين اللي فاتت لو كانت وصلتنا من امريكا كان زماننا دلوقتي في المخابئ من شده الخوف والرعب احنا مش خايفين من ربنا ليه مش راضيين نصدق ان ربنا بيهددنا ليه مش راضيين نصدق ان احنا بقينا تحت التهديد الرباني المباشر ليه ليه يا جماعه ليه وصلنا لهذه الدرجه ليه وصلنا الحقوا اللحمة ايه ده كبد جنون البقر فيها كان حرب يا بلاش لحمه الحقوا اللحمه ايه دي حمه مقلاه شويه طب نقلب على الفراخ الحقوا الفراخ انفلونزا الطيور شوية الحاول السمك المايه نزل فيها مش عارف ايه والسمك كله شويه الحقوا الهوا بقى مواد مسممه ما فيش سبب للسرطان دلوقتي مش موجود في الهوا شويه الحقوا المايه المايه تلوثت والاملاح بتتراكم في الكلى وبقت اكبر مصدر للفشل الكلوي عندنا شويه الحقوا الاكل والمعلبات بقى كل اسباب السرطان موجوده في المواد اللي بتحفظه الحقوا سبحان الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس ظهر الفساد في الزرع والثمار بما كسبت ايد الناس ظهر الفساد في الهواء والماء بما كسبت ايد الناس ظهر الفساد في اللحوم والدواجن بما كسبت ايد الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس زي ما ربنا بيقول واتتونا في ناديكم المنكر في ناديكم وسط النادي وسط الناس احنا بقى التبرج في الدنيا كلها علني بقى العري والصفور في النوادي كلها علني بقى الربا في الشوارع علني وتاتون في ناديكم المنكر طول ما تاتون في ناديكم المنكر ولسه ولسه اللي بيحصل ده رساله لكل واحد ماشي في طريق المعصيه ولكل واحده ماشيه في طريق المعصيه ولكل الامه كلها طول ما ماشيه في طريق المعصيه احنا لسه ما شفناش حاجه يا جماعه حتى الان ما شفناش حاجه ولا من العذاب الادنى لا نذيقنهم من وقوع صخور الجبال بتاعه المقطم والدويقه لا نذيقنهم من فيروسات الابولا والايذ وانفلونزا الطير والخنازير ولا نذيقنهم من الفقر والبطاله والعنوزه والفساد ولا من تلوث الجو وارتفاع حراره الجو وقله الامطار وضيق الرزق وغلاء الاسعار ولا نذيقنهم من جنون البقر والحمى القلاعيه وتلوث الاطعمه اللي هما بياكلوها ولا وفي من الزلازل والبراكين والتسونامي وزلزال القاهرة الاول والثاني ولا نذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر ربنا بيقول لك ولسه ده لسه في عذاب اكبر يوم القيامه لعلهم لعلهم يرجعون يمكن يرجعوا ربنا يمكن يتوبوا لربنا يمكن حد يفوق يمكن حد ينتبه يمكن حد يشخص الرساله صح يا جماعه يمكن حد يفوق انا مش عارف ابدا منين انا لغايه دلوقتي انا عايز اكلمكم عن احنا, إحنا في خطر دلوقتي احنا دلوقتي اندر اتاك احنا دلوقتي في انفلونزا خنازير في وباء خطير خطير جدا بدا ينتشر والله على بكره هيبقى في ايه وبعده هيبقى فيه ايه خايفين الموت؟ من الموت تخافش من الموت يا حبيبي بعض ابن جبل لما جاله الطاعون في ايديه بابي يقبله ويقول اللهم ان هذا قليل وانك تبارك في القليل المسلم ما بيخافش المسلم بيحب ربنا وبيحب يلقى ربنا بس بيحب يلقى ربنا على طاعه قضيتنا دلوقتي ان احنا نفوق قضيتنا دلوقتي ان احنا نتجرد من الجرائم اللي نزل بسببها المعاصي دي بعد كده انا نفسي اقابل ربنا النهارده ولا بكره انا نفسي اقابل ربنا اللحظه بعد كده هقابل ربنا ولا اقعد قدام الناس اقابل ربنا ولا ارجع اعمل مراتي ولادي. مين الاغلى ومين الاعظم ومين الاحق في قلبك بحبك و باءك وشوقك سبحان الملك أحد يعني احد احد الدعاء الفضلاء كان سافر نيجيريا ففي مثلث شرقي هناك ما بين الدول الافريقيه وبعضها فبيقول لي روح مع اثنين من الاطباء عشان يدعو احدى القبائل القبائل الوثانيه هناك فراحوا قعدوا يفحصوا عليهم كشوفات يعني ايه مجانيه وخدوا ب 50 دولار هدايا وأدوية و وا وا وبعد الظهر قاموا مصليين قدام الناس يعني عادي في المكان اللي هم فيه صلوا الظهر وبعد كده جمعوا العصر وجايين يركبوا ويمشوا بيقول لي لقيت رئيس القبيله بينادينا فاحنا قلنا احنا هندعو بالاخلاق بس فبيقول انتو انتو يعني انتو اللي انتو ده انا انا جاي في قلبي ان انتو تبع في السما انا حاسس ان انتو تابعوا احنا جالنا ناس بنقولنا الكنيسه كده وقالوا لنا لو انتو صليتوا فيها نديكم مبالغ كبيره وهنعملها لكم كنيسه كبيره بس انا حاسس انهم مش تبع اللي فوق في السما انا ان انتو انتو انتو اللي قلبي يتعلم لغتكوا ويتعلم كل اللي انتو بتعملوه يعلم الناس دهي كلها الدين بتاعكم عشان كلنا نبقى تبعكم سبحان الله هو بيحكي لي دي بنفسه جزا الله كل خير وبيحكي لي دي بنفسه انا قلت سبحان الله يا جماعه سبحان الله ده الراجل زياره انقذت قريه وثنيه كامله يا اخواني وبعدين يا جماعه وبعدين احنا مجرمين في حق الوثنيين والعراق الا مجرمين في حق الافارقه الافارقه الغير مسلمين اللي سايبين التنصير ينهشهم مجرمين في حق 5 مليار كافر على وجه الكره الارضيه انتوا عارفين ليه احنا بنبتلى دي من ضمن الجرائم واللي مش فاهم ان دي من ضمن الجرائم اللي مش فاهم ان احنا سايبين الناس تموت على الكفر وتموت على الشرك واحنا قاعدين مشغولين في الاكل والشرب وفتن النساء اللي مش فاهم ان دي جرائم يبقى مش فاهم الاسلام ولا عارف ربنا ومحتاج يقرا القران من تاني كل ده ولسه انا pouco oati ان كل ده عذاب الدنيا طب عذاب الاخره في اللنده الخنازير ده عرض من اعراض المرض الاعظم اللي هيصيب كل انسان عصر الا ساعه قيام ربنا شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه وقد اتيناكم من لدنا ذكره احنا دلوقتي بنتكلم في القرآن انا دلوقتي بكلمك في كلام ربنا انا دلوقتي بتبع قول الله وجاهدهم به جهادا كبيرا جهدهم بالقران ده اهو جاهد اهل البطل بده جاهد العلمانين بده جاهد الملحدين بده جاهد صناع الشهوه عقدات الشهوات بده جاهدهم لغايه ما تقضي عليهم بده انا الوقت بقدي دوري كدعائيه ان انا من خلال كلام ربنا بجاهد اهل الشهوات انا من خلال كلام ربنا بشيل الامانه اللي وبعرف الناس احنا هيحصل لنا ايه لو ما فوقناش وقد اتيناكم من لدن ذكر في اخر سوره طه اتيناك ده يعني القران ده كنز القران ده اتيناك القران ده كان كنز كنز محدش داري بيه وربنا اداهولنا اتيناك من لدن ذكر من اعرض عنه اللي هيعرض عنه اللي مش هيطبق تعليمه اللي مش هيطبق اوامره زي المجتمع الوقت ما بيطبقش اللي جه في بلدنا 400000 قف في بلدنا ده اللي خلانا نوصل للدرجه ديت وقدم ان اعرض عنه لو الامه فضلت معرضه عن القرآن الشباب مش راضي يحفظه والبنات مش راضيه تفهمه والرجاله مش راضيه تاكلوه والناس مش راضيه تطبقه وتحكم شرعته من اقرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا شيلا على رقبته خالدين فيه وسالهم يوم القيامه حملا سالوهم ازاي يعني تخيل لو حرامي اقبض عليه وهو تلفزيونات وغسالات شايله كلها على رقبته واقف اسم البوليس كل مضابط يعدي ايه اللي وشايله ده بالسرقه اللي كان بيساقها يجي واحد ثاني يعدي ايه مين ده ده حرامي اتظبط في الحاجات ديت يجي واحد ثاني يعدي ايه ده ده نصاب اتظبط بالسرقه ده هي ده يلطش فيه وده يشتمه وده يهزأ فيه بقى المهزأه بتاعه المكان كله لهم يوم القيامة حملة يوم القيامه يطلع شايل اوزاره على ظهره ده بيشتم فيه وده بيبص له شطرا وده منه بقى وضيحه على الملأ يوم القيامه زي حرامي اتضبط وهو متلبس فيه كمين ورا كمين ورا كمين يوم القيامه حمل ربنا سبحانه وتعالى بينبه امه محمد كلها فورم القران ده لو ثمن انت تضاعتي من ثمنه يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرق ربنا بيقول لك الهارد عن القران ده اللي مش راضي يتبعوا اللي مش راضي يصدقوا اللي مش راضي يمشي وراه يوم القيامه هيبقى منظر البعث بتاعه شكله ايه يوم ينفخ في الصور الصور ده يا جماعه اله كانت زمان لما ملك من الملوك بيحب يعلن الحرب على الناس يقول الحرب على الدول يقوم ينفخ في هذا الصور ده قالت اعلان حرب اصلا طب ربنا اختارها ليه واختار الاسم ده عشان يبقى ده بدايه يوم اليامة لان يوم القيامه اعلان حرب اعلان حرب على على كل واحد عصى ربنا على كل واحد انتهك حدود ربنا على كل واحد حد الله ورسوله على كل واحد انتى ربنا اللي عصى ربنا ده بيحارب ربنا اللي بيعصى ده بيحارب ربنا سبحانه وتعالى و... طب ساعه ما بينفخ في الصور احنا نبقى فين تحت التراب هنشق القبر ونطلع والملائكه ميته هتقوم وتقف صفوف لانه جيش لانها معركه دول صفوف الجيش طب والكون كله لما ينفع ان النا... نسمع النفخه الكون كله هيعلم ان التسخير اتنزع منك ومنك ان خلاص ما عادش فيش... في الكون مسخر عليكي كل حاجة هتنقلب على ابن ادم في هذه اللحظه يوم ينفخ في الصور ده ده حرب حقي وحقيقه اه زي الوقت الايدز والانفلونزا الخنازير ما دي حرب بقى الانفلونزا الخنازير ده ده سلاح من الاسلحه بدا يصلط علينا اهوت يبقى دي حرب بدا يا جماعه ونحشر المجرمين يوم اذا زرق المجرمين في ناس هتعمل مننا معامله المجرمين يوم القيامه ربنا يعافينا يحشروا يعني هيجمعوا مع بعض هيبقوا زرق ازاي يعني ايه زرق العلماء يقول لك يعني زرق العيون يعني ايه يعني عينين خضراء وزرقاء و... ولبني لا